نَوَّبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثم إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا من بعد ذلك ربك من بعده هو الغفور الرحيم ثم تاب من بعد ذلك واصلح إن ربك من بعده هو الغفور